وأتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذريَّة من حملنا معنا أبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسد في الأرض مرتين ولا تعلون علو كبيرا فإذا جاء وعدوا لهما بعثنا عليكم عباد اللنا بعثنا عليكم عباد اللنا أولي بأس شديد فجاسوا خير الديار فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأمواد وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساءتم فلا فَإِذا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ جُهُوَكُمْ ولي دخول المسجد كما دخلوه أول مرة، وليتبِروا ما علوا تتبِرا. عسى ربكم أن يرحمكم، وإن عدتم عدنًا، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا.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 بن أليمان ويدعو الإنسان بالشر دعاه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا لَتَيْلَيْنِ وَجَعَلْنَا آيَةً نَّهَارًا مُّبَصِّرَةً وَجَعَلْنَا آيَةً لَّيْلًا مُّبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ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 ث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها أمرنا متر فيها ففزق فيها فحط عليها القول فدمرناها تدميرًا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 لاها مذموم مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك فأولئك كان سعيهم مشكورا كلن مدوا أولئك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 وَالْمِسْكِينِ وَبَنِ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا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 ولا تجعل مع الله الهًا آخر فتلقى في جهنم فتلقى في جهنم ما لوم من مدحرا افا ربكم بالبنين تأخذ من الملائكة إناث إنكم لن تقولون قولا عظيما ولن قد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبت غاو إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عم ما يقولون علوا كبيرا تسب له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقه لتسبيحهم إنه كان حليما غفورا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 بابها الأولون، وآتينا ثمودا قتام بصيرت فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخوفا، وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس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 ك تسجدوا رآءاً فسجدوا إلا إبليس قال أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقَ تَطِيناً قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيْهِ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَ نَزْرِيَة لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ النُّذُرِيَّةَ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ أَذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَ عَنكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَنَّمَا جَزَاؤُكُمْ فَإِنَّ واستفزز من استطعت منه بصوتك واجلب عن بخيرك ورجلك وشاركهم وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعده الشيطان الا غرور ان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 ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفضيلا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 ولولا أن ثبتنا كل قد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لا أذق لك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصير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 ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا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 وَجَعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا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 عرضوا لنا بجانبي، وإذا مسه الشر كان يؤوسا. قل كل ي يعمل على شاكلته، فربكم أعلم بمن هو أهدا سبيله، ويسألونك عنرو.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 على أي يأتون بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثل لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهرا ولقد صرفنا الناس فيها.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 إنه كان بعباده خبير بصيراً وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدُ وَمَن يُضْلِفَ لَن تَجِدَ لَهُمْ أُولِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُ القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خابت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا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 إذا لَمْ زَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُرًا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 قال لقد علم تمام انزلها الا هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائل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 ينزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكثر ونزلنا ونزلناه تنزيلا قل امن لو لا تؤمنون إن الذين أُوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم إن الذين أُوتوا العلم من قبله إذا يُتلى عليهم يخرون للأذقان ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ما الحسن ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم ي